الزجرا زجرا، فالساليات <تصفيق> ذكرا، <تصفيق> إن إلىكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى الا ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إِلَّا من خطف الخطف سفأت فعوجها فاصيب فاستفسهم أم أشد أم مَنْ قَلَقَ قَنَا إِنْ نَقَلَقْنَهُمْ قارون واذا تذكروا لا يمنون وَقَالُوا إِنْ هَا إِلَّا مبين نا وكنا ترابا وعظاما إننا لمبعوثين احسروا الذين ظلموا وأزواجهم وماك أهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون <تصفيق> فأغويناكم إنا كنا ظاوين فإنهم يومئذ في العذاب هَرِقُونَ كَذَلِكَ كَانَ إنهم كانوا إذا كيل لهم لا ويقولون إننا نداركونه آل لشاعر مجن الجاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذا وما تجزون إلا إلا ما كنتم تعملون. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إِلَّا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتسام لا من المصدقين. أَإِذَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا قال هل أنتم مطلعون تطل وفرآه في سواه قالت الله إن كت لترزين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعظم na قلوا ها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون من هالبطول ثم إن لهم عليها لشوبا من حميد ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم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 ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ائذ كَم آنهتن دون الله يريدون ثم ظنوا فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مذبحا فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لا تنطقون فراغ عليهم ضرباً لا أقبل إليه يذقون قال ألا ما تنحتون والله خلقكم وما تأملون فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فجعلناهم هُمُ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال في المنام أني أذبحك فانظر ما <تصفيق> ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما ماوتا له للجبين وناديناه أيام قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلامٌ عَلَى كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذي يسِمَ محسن وظالم لنفسه مبين ولا قدَمَن على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانو هم الغالبين واتيناهما الكتاب وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سَلَامٌ على وَلَا موسى وهارون وَلَهُ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <إننا كذلك نجزي> فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على كان جزيل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن طل من المرسلين إذ وأهله أجمعين إلا وارين وان عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ تمرون عليهم عَلَيْهِمْ تصبحين غبي الليل، أفلا تأصلون؟ وإن لا 111. إذ أبق إلى الفلك المشحون 112. فساهم فكان من فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين فلولا أَنَّهُ كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شجرة من يقطيم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمسعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائب إناثاً وهم شاهدون ألا And I... فالبنات على البنين ما لكم كيف تحكمون لكم سلطان مبين فأتوا إن كنتم صادقين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 فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَى O فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إِنَّهُ لهم المنصورون وَإِنَّ جندنا لول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون دا يلوم نزل بساحتهم المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصد فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين